النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق العودة بروق العودة نشينا، مشينا نشينا، مشينا مشينا مشينا نصود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء السادس من ذي للحجه. لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عنوين 35 هالك ومصابا رافضيا باستهداف تجمع لهم في مدينة هيرات ومقتل وجرح 5 من الشرطة الأفغانية المرتدة في كابل هلاك وإصابة 18 من الرافضة المشركين في بلوشستان مقتل وجرح أكثر من 8 عناصر من البكك المرتدين واستهداف منازل 3 مخاطير في الرقة والخير هلاك وإصابة أكثر من ثمانية عناصر من الحشدين الرافضي والعشائري المرتدين بينهم قيادي في أماكن عدة من ولاية العراق هلك وجرح من الجيش المصري المرتد بتفجير عبوة ناسفة في رفح قصف مطار مركز فيه عناصر من الجيش النيجيري المرتد في ديفا البداية من ولاية خراسان 35 هالك ومصاب رافضيا باستهداف تجمع لهم في مدينة هيرات ومقتل وجرح خمسة من الشرطة الأفغانية المرتدة في كابل بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة تجمع للرافضة المشركين في الناحية الثالثة عشر بمدينة هيرات بتفجير عبوة ناسفة عليهم أول أمس ما أسفر عن هلاك خمسة مشركين وإصابة ثلاثين آخرين كما استهدف آلية للشرطة الأفغانية المرتدة المكلفة وقلفت بحراسة سجن بولجرخ بمنطقة باجرامي في مدينة كابل بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطاب الآلية وهلاك وإصابة خمسة مرتدين كانوا على متنها ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية باكستان هلاك وإصابة ثمانية عشر من الرافضة المشركين في بلوشستان بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة تجمعا للروافض المشركين في مدينة كويتا ببلوشستان غربي باكستان بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاك وإصابة ثمانية عشر مرتدة ولله الحمد والمنه وإلى ولاية الشام مقتل وجرح أكثر من ثمانية عناصر من البكك المرتدين واستهداف منازل ثلاثة مخاطير في الرقة والخير من الرقة بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة مساء أمس آلية للبكك المرتدين قرب حديقة الرشيد وسط مدينة الرقة بعبوة ناسفة ما أسفر عن إعطاب الآلية وهلاك وإصابة ثلاثة مرتدين كانوا على متنها كما استهدف المجاهدون أمس آلية روباعية الدفع المرتدي البكك بالقرب من بلدة خنيز شمال الرقة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه. وعلى صعيد متصل وضمن الغزوة نفسها استهدف جنود الخلافة منزل مختار في حي جامع النور بمدينة الرقة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاكه ووقوع أضرار مادية بالمنزل كما استهدف منزل مختار آخر في شارع القطار بتفجير عبوة ناسفة ما أسفر عن أضرار مادية بالمنزل وإعطاء سيارته. وفي حي الدرعية بالمدينة ذاتها فجر المجاهدون أمس عبوة ناسفة على منزل مختار آخر ما أدى لأضرار مادية في المنزل ولله الحمد والمنه، وفي الخير بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة عنصرين من استخبارات البكك المرتدين في قرية سويدان بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكهما واستهدفوا بسلاح كاتم عنصرين من البكك المرتدين على الطريق الواصل بين بلدتي غرانيج والبحرة ما أدى لهلاكهما ولله الحمد وعلى الصعيد ذاته وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود خلافة أمس عربة همر للبكك المرتدين على الطريق الواصل بين قريتي الطيانة والشنان بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما استهدفوا في اليوم ذاته نقطة تمركز للبكك المرتدين في قرية الطيانة بقذيفة RBG ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد وإلى ولاية العراق هلاك وإصابة أكثر من ثمانية عناصر من الحشتين الرافضي والعشائري المرتدين بينهم قيادي في أماكن عدة من ولاية العراق من شمال بغداد بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف داهم جنود الخلافة أول أمس منزل قيادي في الحشد العشائري المرتد ومختار في منطقة عزيز بلد وتمكنوا من اعتقاله وبعد انتهاء التحقيق معه تم تصفيته بمسدس كاتم ولله الحمد وفي الجنوب بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة عنصرين من الحشد الرافضي المرتد في منطقة جرف الصخر بسلاح القنص ما أدى لهلاكهما كما استهدف أمس بالأسلحة الرشاشة آلية للحشد الرافضي المرتد بمنطقة البوعامر في الرضوانية ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على واستهدفت المفارز الأمنية عنصرا من الحشد الرافضي المرتد في منطقة اليوسفية بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي ديالى بفضل الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة أمس آلية عسكرية للحشد الرافضي المرتد شمال غرب خانقين بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة أربعة عناصر كانوا على ولله الحمد والمنه وفي كركوك بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة أمس من تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة للتحادية المرتدة على الطريق الرابط بين كركوك وبيجي بالقرب من بلدة القراغول ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما استهدف أمس تجمعا للحشد العشائري المرتد في بلدة سراي الفضل بمنطقة الرياض غرب كركوك بثمان قذائف هاون، وكانت الإصابة محققة ولله الحمد والمنة وإلى ولاية سينا. هلك وجرح من الجيش المصري المرتد بتفجير عبوة ناسفة في رفح، بتوفيق الله تعالى، وضمن غزوة الاستنزاف، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على كاسيحة الغام للجيش المصري المرتد بين حاجزي طويل والمطل في رفح، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لتصفية عميلين لجيش الردة المصري بالقرب من منطقة البارث جنوب رفح، ولله الحمد، وإلى ولاية غرب إفريقية، قصف مطار يتمركز فيه عناصر من الجيش النيجيري المرتد في ديفا، بتوفيق الله تعالى، وضمن غزوة الاستنزاف، استهدف جنود الخلافة مطار يتمركز فيه عناصر من الجيش النيجيري المرتد في بلدة ديفا بأربعة صواريخ غراد، نسأل الله النكاية والتسديد وإلى البنغال بفضل الله ومنه نشر جنود الخلافة إصدارا مرئيا بعنوان والعاقبة للمتقين ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورا لاستهداف الحوثة المشركين برشاش في موقع الجرو بمنطقة الظهر في قيفه وكانت الإصابة محققة ولله الحمد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 في الرقة والخير هلاك وإصابة أكثر من ثمانية عناصر من الحشدين الرافضي والعشائري المرتدين بينهم قيادي في أماكن عدة من ولايات العراق هلك وجرح من الجيش المصري المرتد بتفجير عبوة ناسفة في رفح قصف مطار يتمركز فيه عناصر من الجيش النيجيري المرتد في ديفا وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذوق فنن وكونوا حصيدا مزيدا ذهبتم بعيدا غدوتم عبيدا طريدا شريدا هلم مزيدا ذهبتم بعيدا غدوتم عبيدا طريدا شريدا فرين النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجذودا فرين النحور كسرنا الغمود شفينا نصرنا شفينا الصدور نصرنا الجدود فرينا المحور كسرون الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود نصرون الجدود نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق رعود بروق رعود Shaj the machina, Mash a machina and a soul on Mussoda, the souls on Monso das Na Hudla and the Huddana Na Hudla and